سورة الدخان. سورة الدخان سورة الدخان اذا لم يستمعوا لهذا التذكير واستمروا الضلوع في أسباب الضلال فليبشروا بشده الانتقام الالهي ان الانتقام الالهي ينزل تقديره من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في الليلة المباركة من كل عام وهي ليلة القدر التي نزل فيها هذا القرآن العظيم ففي تلك الليله تحدد المقادير بدقه في السماء الدنيا فيها يفرق كل امر حكيم فيحدد فيها زمن الانتقام ونوعه وحجمه وآثاره وموضعه بتمام الحكمة مع تمام الرحمة رحمة من ربك والسبب الأصيل للانتقام الالهي هو تضيع اصل توحيد الله تعالى رب السماوات والارض وما بينهما إن كنتم موقنين لا اله الا هو فهذا الأصل عليه قامت قواعد الكون فإذا اختل هذا الأصل اضطرب الكون بأكمله وتوالت العقوبات حتى ترجع راية التوحيد مرة أخرى خفاقه على الأرض ليتزن النظام الكوني مره أخرى ولكن العقوبه الإلهية لا تاتي دفعه واحدة فجاه وانما على مراحل فإذا بلغت الرساله وقامت الحجة وظهرت وقابلت الامه دعوة التوحيد بالشك واللعب والتولي والاستهزاء بالانبياء والدعاه فان سنعاقبهم بعقوبات صغرى على فترات ثم نكشفها عنهم فانعاد بطشنا بهم البطشه الكبرى وانتقمنا منهم انا كاشف العذاب قليلا انكم عائدون يومنا بطش البطشة الكبرى انا منتقمون ولا يمتنع عن الانتقام الالهي شيء من هذا العالم المشاهد إن شده الانتقام الالهي تتفاوت وتفاوت شدة الانتقام الالهي يتوقف على أمور من هذه الأمور مقام الداعي وكرامته على الله تعالى وجاءهم رسول كريم ومنها إخلاصه وامانته ومنها وضوح الحجة والبينه للامه المعانده إني اتيكم بسلطان مبين ومنها شده اجرامهم وستهزاءهم وتعاليهم على الدعاه والدعوه والا تعلو على الله فكلما كان الداعي إلى الله تعالى اكرم وحجته أوضح وكان التعالي عليه اعظم والاعراض عنه اشد كانت العقوبه اشد واوقع كحال فرعون مع رسول الله موسى عليه السلام وهذا عام يجري على جميع الأمم والانتقام الالهي لا ياتي عبثا او انتقاما فقط وإنما تترتب عليه مصالح عظمه وحكم باهرة منها نجاة المستضعفين ووراثتهم الأرض وتمكين أهل التوحيد وشفاء صدورهم ومنها ضرب الأمثال والعبر أَهُمْ خير أَم قَوْمٌ تَبِعُونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمِنَ الْمَصَالِحِ الْعُظْمَى لِلِانْتِقَامِ الْإِلَهِيِّ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ اسْتِقْرَارُ النِّظَامِ الْكَوْنِيِّ عَلَى التَّوْحِيدِ وَشُيُوعُهُ فِي الْأَرْضِ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ما خَلَقْنَاهُمَا إلا بالحق ومنها إظهار عظمة الله تعالى وأن الْأَمْرَ كله بِيَدِهِ لا ينازعه أحد فله كمال العزه هذا فيما يتعلق بالانتقام الالهي الدنيوي أما الانتقام الالهي الاعظم فهو يوم الفصل يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون الا من رحم الله فمصير اعداء الله تعالى في سواء الجحيم يتجرعون من شجره الزقوم بينما الموحدون المؤمنون فمنعمون في مقام أمين في جنات وعيون فترتقب هذا الانتقام الالهي إنهم مرتقبون هذا مقصد سوره الدخان بيان الانتقام الالهي وتحديده ومراحله وانواعه والمصالح المترتبة عليه سوره الجاثيه سوره الجاثيه ان الله تعالى لم ينس ولم يغفل عن بيان الايات ونصب الطرق والوسائل التي توصل العبد إلى توحيد الله تعالى إنذارا واعذارا قبل حلول الانتقام الالهي من هذه الطرق أن الله تعالى أنزل هذا القرآن متدرجا ليكون أكثر قبولا واكثر ثباتا في القلوب وتثبيتا لاصحابه ولعده فوائد أخرى عظيمه ومنها نصب الدلائل السمعيه من بلاغه القرآن وفصاحته واعجازه وما صح من الاحاديث النبوية مما يوصل العبد إلى توحيد الله تعالى في عبادته تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ومنها نصب الدلائل البصريه والكونيه المشاهدة كخلق السماوات والأرض ونزول الماء من السماء واحياء الأرض وتصريف الرياح وغير ذلك مما تقرر به العقيده والتوحيد إن في السماوات والأرض لايات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابه ايهات لقوم يوقنون ومنها الوحدة في القوانين الكونية المحكمه التي يسير عليها العالم العلوي والسفلي بلا خلل واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فاحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون ومن تلك الدلائل الطرق الموصلة إلى توحيد الله تعالى اسباغ النعم وتسخير الايات الكونيه لبني ادم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومنها أيام الله وهي العقوبة الإلهية السابقة التي حلت على من أعرض عن دعوة التوحيد لتكون عبرة لغيرهم قل الذين امنوا يغفرون للذين لا يرجون أيام الله ليجزى قوما بما كانوا يكسبون ومنها إرسال الانبياء وإنزال الكتب لأجل ذلك ومجيء الشرائع التي تقيم العدل بعدما عم الفساد والظلم في الأمم ليتوصل الناس إلى أن شريعه التوحيد هي الشريعة التي يجب أن تتبع ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءه ومنها ظهور المعجزات الموصله إلى التوحيد كما حصل لبني إسرائيل واتيناهم بينات من الامر ومنها السعادة الروحيه والقلبيه التي يتقلب فيها الموحدون دون أهل الشرك والكفر ام حسب الذين جترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصارحات سواء محياهم احياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ومن تلك الوسائل خلق وسائل الإدراك والفهم للعبد كالسمع والبصر والقلب ليتوصل بها الى توحيد الله تعالى أفرأيت من اتخذ الهه هواه واضلله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ومنها الترغيب لمن سلك طريق التوحيد والترهيب لمن لم ينتفع بتلك الوسائل ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل امة جاثية فمن انتفع بتلك الطرق وتوصل بها إلى توحيد الله تعالى وعبده وحده أكرم ونعم فيدخلهم ربهم في رحمته وامما لم ينتفع بها فاعرض وتولى فسنذيقه أشد الوان العذاب باليوم القيامة سنقيم عليه الدلائل وننصب له الحجج ونهيئ له من الوسائل والطرق ما يتبين له بها صحه ما كتبته ملائكتنا ونسخته من سوء عمله لنحاسبه عليها أشد الحساب هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فلله تعالى الحمد الذي نصب الطرق والوسائل الموصلة إلى الحق وأحكمها واحكم بيانها في الدارين فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم هذا مقصد سوره الجاثيه سوره الاحقاف سوره الاحقاف بالرغم من نصبنا للطرق والوسائل الموصله إلى توحيدنا والتي قامت بها الحجج ونهضت بها البراهين إلا انهم اعرضوا أشد الإعراض بشتى انواع الاعراض والذين كفروا عما انذروا معرضون اذ اعرضوا عن الإتيان بدليل واحد على صحة شركهم اروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو اثاره من علم إن كنتم صادقين ثم اعرضوا عن الرد على الحجج المعارضه لهم الداحضه لشركهم والتي فيها بيان عجز الالهه في نفسها فهي اما اموات او حجاره غافله عن عابديها عاجزه ومن اضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون فما كان جوابهم الا ان قالوا هذا سحر وافكم مفترى واعرضوا عن الأخذ بشهاده اصدق الشهود على صحه التوحيد واجلهم شهاده وهو الله تعالى كفاه به شهيدا بيني وبينكم ثم شهادة الرسل وشهادة علماء بني اسرائيل الصادقين وشهادة الكتب الالهيه السابقه وشهادة القران المعجز وهذا كتاب مصدق لسهنا عربية وأعرض عن التحلي بالمروات التي تقتضيها النفوس الطيبه والعقول السليمة والسجاية الفطرية وعلى راسها ذكر جميل من أحسن وشكره ألا تستحسن النفوس ذكر جميل الوالدين وصين الإنسان بوالديه احسانا ألا تستقبح النفوس أشد الاستقباح من انكر جميلهما وجحد صنيعهما وتأفف منهما ومن اقوالهما كما يتأفف من رائحه الاقذار فكيف بمن اعرض عن شكر جمائل الله تعالى واياديه عليه ونعمه السابقة وقابلها بالجحود والكفر والشرك ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ومنها الإعراض عن توقير ذي الشرف والحسب الصادق الأمين وعن النظر في الحجج التي اتى بها على توحيد الله تعالى حتى تجاهل اسمه كحال قوم عاد مع نبيهم هود عليه السلام واذكر اخا عاد وتحدوه بقولهم فاتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين جميع هذه الانواع المنوعه من الاعراض تستحق عقوبه شديده ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بأمر ربها فاصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجز القوم المجرمين إنما سبق من الدلائل والحجج الواضحه لا تستحق الاعراض عنها بل تستدعي سجود القلب لله وحده والإقبال عليه وعلى توحيده والاستجابة له وإن كان بلد المدعو بعيدا عن مركز الدعوه ولم تباشره الدعوه ولو كان من جنس آخر كما استجابت جن نصيبين للدعوه النبوية وهي في اقصى الشمال العراقي بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مكه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين فمن اعرض عن هذه الحجج والدلائل فإنه يئتى به جبرا يوم القيامة ليعرض على النار فيقر حينئذ بصحه دعوه التوحيد ويوم يعرض الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا هذا ما قصد سوره الاحقاف بيان انواع الاعراض التي قابل بها الكفار دعوه التوحيد سوره محمد سوره لكن هذا التنوع في الاعراض عن عبادة الله وحده والذي يعقبه الصد عن سبيل الله تعالى سيعقبه الوان من الذل والخذلان كتبه الله تعالى على من احرض عن دعوة التوحيد اولها بطلان اعمال الكفار الدينية ومعاملاتهم الدنيويه وضياعها وذهاب بركتها وانهيار بنيانها الشامخ بعكس من اقبل على الله تعالى بايمان به وعبادته وحده فان اعماله الدينيه والدنيويه مباركه كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ثانيا إذلالهم على ايدي المؤمنين بالقتل والأسر والشقاء والتعاسه فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا اذقنتموهم فشدوا الوثاق بينما من قتل من المؤمنين سيحظى بالحفاوة الالهيه في الدنيا والآخرة ويحظى بحفظ عمله وذريته ومن بقي منهم على قيد الحياه فالنصر حليفهم ولو بعد حين ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ثالثها العقوبات الالهيه المهلكه لا سيما اذا عجز المؤمنون عن اذلالهم دمر الله عليهم فاذا حلت العقوبات عليهم فلا ولي لهم يومئذ ولا ناصر بعكس المؤمنين واما ما ترى من تنعمهم فهو متاع سريع الزوال لاستقرار له كتمتع البهائم والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم رابعها الخذلان في سيره في الحياة فترى فيه التخبط ويصاحبه اضطراب القلب وعذابه وتقلبه بلا هدف ولا غايه كما نزين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم اين هذا ممن كان على بينه من ربه يسير على منهج واضح منير أهدافه وغاياته محددة بينه يتقلب في ربوع الجنه في الدنيا قبل الاخره خامسها شدة العذاب في الآخرة وهو الخذلان الأكبر كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ بَيْنَمَا أَهْلُ التَّوْحِيدِ يَتَقَلَّبُونَ بَيْنَ أَنْهَارٍ مُتَنَوِّعَةِ الشَّرَابِ لَذِيذَةِ الْمَذَاقِ وَأَلْوَانٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ سَادِسُهَا خِذْلَانُ قُلُوبِهِمْ فَهِيَ قُلُوبٌ عَفِنَةٌ قَدْ نَهَشَتْهَا الْآفَاتُ وَأَنْهَكَتْهَا الْأَمْرَاضُ وايرىت ظاهرها الفرح والسعاده فهي قلوب لا تعقل ولا تفقه غارقه في بحر شهواتها لاهثة خلفها لا تسمع إلا ما يوافق هواها واتبعوا اهواءهم غافله حتى يباغتها العذاب فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغته قلوب جبانه غير صادقه قد طغى عليها التحاسد والتباغض فعميت وصمت حتى سفك بعضهم دماء بعض بالرغم من شده القرابه فقطعت الأرحام قلوب لا تفهم ولا تتدبر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها سابعها الخذلان في الأصحاب فلا يوفق إلا إلى مصاحبة شياطين الانس والجن ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر ثامنها الخذلان والخزي على ايدي الملائكه لا سيما عند قبض ارواحهم يضربون وجوههم وادبارهم تاسعها فضح اسرارهم ومكنونات صدورهم وابغاني قلوبهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان ليخرج الله اضغانهم عاشرها احباط اعمالهم وخططهم وسيحبط اعمالهم فبعد العمل الدؤوب والشاق في الكفر والصد عن سبيل الله ومشاقه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق إلا قاب قوسين او ادنى من تحقيق الهدف إذا بالبناء يتهاوى والخطط تنقلب على اصحابها عشر عدم التجاوز عن اي خطا ارتكبه وسيحاسب عليه في دنياه واخراه فلن يغفر الله لهم ويقابل تلك الصوره من الخذلان للكفار كمال لعزه للمؤمنين فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وانتم الاعلون ولكن ليحذر المؤمنون من البخل فانه اصل الخذلان والجامع ليصوره به يمتنع صاحبه من جهاد النفس وجهاد المال لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واي داء ادوى من البخل رواه البخاري يستحق صاحبه الزوال والاستبدال الذي هو اخر انواع الخذلان في الدنيا ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستمد القوم غيركم ثم لا يكونوا امثالكم هذا مقصد سوره محمد بيان الوان الذل والخذلان التي ستصيب المعرض عن عباده الله وحده سوره الفتح سوره, الفتح. سورة, الفتح. سورة الفتح. لتحقيق العزه والعلو للمؤمنين وخذلان اعداء الله تعالى لابد للمؤمنين من السعي لاعزاز النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته ومؤازرته وتوقيره لقد فتح الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ابواب الخير على مصاريعها ووعده بان ينصره ويعزه ويغفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ويتم نعمته عليه فهو منصور ولا بد انا فتحنا لك فتحا مبينا فمن هو المبارك الذي سيتحقق على يديه هذا الوعد الالهي لنبيه صلى الله عليه وسلم من الاعزاز والنصر إن الجزاء من جنس العمل فمن تابع النبي صلى الله عليه وسلم واعزه ونصره فإن الله تعالى سينصره ويعزه ويضاعف له الجزاء بإنزال السكينة عليه وزيادة ايمانه وتأييده بجنوده وتكفير سيئاته ويكرمه بالفوز العظيم في الدنيا والآخرة ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنه تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويخذل عدوه فيذيقه أشد العذاب ويجعل الدائرة عليه فعذر النبي صلى الله عليه وسلم ووقروا وانصروه وبايعوه على ذلك ووفوا ببيعته فإن من بايعوه فكانما بايع الله تعالى إن الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فهذا من لوازم نصرته وحذروا التخلف عن نصرته بنكث بيعته فمن نكث فانما ينكث على نفسه وحذروا خذلانه بالتخلف عنه في المهمات والملمات والتعلل بالانتغال بالاموال والاهل واحذروا عدم الصدق معه وسوء الظن بعاقبته وعاقبه من آذره واحذروا متابعته فقط لنيل متاع الدنيا سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم إن اجتناب هذه المحاذير من لوازم نصرته إن الله تعالى سيختبر صدق زعمكم في اعزاز النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته بدعوتكم الى قتال قوم ألي باس شديد فمن صدق معه واطاعه وتابعه حق المتابعة ونصره واجتنب نواقض نصرته فانه سيكرم بالخير الاخروي الأعظم المجلل برضوان الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم ويرزق بالخير الدنيوي العميم والمغانم الكثيرة المتكدره بلا قتال والتي كنتم لا تقدرون عليها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها هذه بعض لوازم نصرته صلى الله عليه وسلم وهي الصدق معه وطاعته ومتابعته وتجنب محذورات نصرته ومن لوازمها المحافظة على مواثيقه مع الملل الاخرى والالتزام بها وكف الايدي عن قتالهم ولو كانت شروط الكفار المعاهدين شديدة على النفس كشروط صلح الحديبيه فما دام النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وواثقهم عليها وجب المحافظه عليها فإن في ذلك خيرا كثيرا وفوائد جليلة وسينقلب هذا الضيق الى فتح عظيم للمسلمين يظهر به الدين على جميع الملل والله تعالى شاهد على هذا الوعد وكفى بالله شهيدا ومن لوازم نصرته التصديق بإشاراته وبشاراته وأخباره والفرح بها لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا المسجد الحرام إن شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ومن لوازمها محبته وملازمته ومصاحبته ومحبه اصحابه وصديقيه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ومؤازره من احبه لاغاظه عدوه فبذلك ينتشر دينه ويعلو ليفوز العبد بوعد الله تعالى وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما هذا مقصد سوره الفتح الدعوه لمؤازره النبي صلى الله عليه وسلم واعزازه ونصرته والجامع لذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب اليك من الناس اجمعين وما سبق ذكره ما هي الا صور تصدق هذه المحبه سوره الحجرات سوره الحجرات من صور توقير النبي صلى الله عليه وسلم واعزازه التأدب بالاداب اللسانيه معه ومع اتباعه ومع الكبار لا سيما أخص الناس به صلى الله عليه وسلم وتجنب الإساءة إليهم بالآفات اللسانيه فلا يجوز الاعتراض عليه صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص ولا الاقتراح عليه ما لم يطلب منكم ذلك لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا رفع الصوت بين يديه ولا من وراء الستور ولا استدعائه وهو منشغل باهله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ومن آفات اللسان نقل الأخبار بين المسلمين قبل التبين من صحتها لا سيما الاخبار السيئه ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا والا كانت وشايه قد تؤدي إلى سفك الدماء بين المسلمين وان طائفتين من المؤمنين قتتلوا فاصلحوا بينهما وتؤدي إلى بغي بعضهم على بعض وتفسد الخله والاخوه ومن آفات اللسان العام التي يجب أن تجتنب بين افراد الأمة السخرية واللمز والتنابز بالالقاب ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابز بالالقاب فإنها تؤدي إلى العداوه ومن ثم سوء الظن بكل تصرف يصدر من الساخر والعداوه كذلك تؤدي إلى التجسس على الخصم للتعرف على السقطات والعيوب الخلقية والخلقيه ومن ثم التشفي بغيبته ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ليعلم المرء أن جميع الاختلافات الخلقية بين البشر موجوده في طينة آدم عليه السلام في مادة الوراثه وان هذه الاختلافات لا بد منها لتتميز الشعوب فإذا تميزت صفات الناس امكن التعارف فيما بينهم بينما لو تشابهت جميع صفات الناس لما أمكن تعرف بعضهم على بعض وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن هذه الاختلافات الخلقية ليست ميزانا للكرامة فلا يفسد المرء لسانه بذكرها فالكرامة عند الله تعالى ليست بالصور الظاهره انما الكرامه بالتقوى إن اكرمكم عند الله اتقاكم إن التقوى ليست دعوى لسانيه يدعيها العبد يتباهى بها ويتفاخر ويتشبع بما ليس فيه قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا إنما التقوى حقائق متا في القلب وظهرت على الجوارح وصدقها بذل الاموال والانفس في سبيل الله تعالى اولئك هم الصادقون حتى ولو كانت هذه الادعاءات حقائق فيجب على العبد ان يتادب بلسانه مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يمن بايمانه على الله تعالى ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين هذا مقصد سوره الحجرات تجنب الافات اللسانيه مع الكبار والخاصة والعامه سورة قاف. سوره قاف سوره قاف ان القران اذا تناول موضوعا فانك ترى في عرضه قوة ومجدا وشرفا قاف والقران المجيد لا سيما إذا تناول المسائل الكبرى فإنك ترى فيه من قوة الأدلة وشرفها وعلوها ومجدها وتحقيقها للمطلوب ووضوح الحجه في بيانها ما يقتضي مناصرته أشد المناصرة إلا أن الكفار في حال عجب واعراض فقال الكافرون هذا شيء عجيب على سبيل المثال موضوع البعث لماذا استبعدتم البعث قالوا اذا متنا وتناثرت جزيئات اجسامنا بين التراب أنبعث بعدها ذلك رجع بعيد فبين القران ذلك اوضح بيان واشرف وعرضه على مراحل بفصاحة وبلاغه ترى فيها المجد وهو كما يلي المرحله الأولى صدق المتكلم وامانته لإثبات صحة البعث ارسلنا إليهم رسولا منهم وهو اشرفهم وبدر ارومتهم يعرفونه ويعرفون صدقه وامانته جاءهم يخبرهم أنه رسول من عند الله تعالى ويؤكد لهم بعث الناس بعد موتهم وانه واقع ولا بد وينذرهم به أن جاءهم منذر منهم لقد دعىهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان بالبعث واثبته باوضح الحجج القرآنية وازكاها وأشرفها ولكنهم كذبوه المرحلة الثانية في إثبات البعث بيان إمكانية البعث بعد الموت وهو مبني على خمسة أصول الأصل الأول علم الله تعالى بكل شيء ألا تقرون أن الله تعالى يعلم كل شيء ألا يقتضي علمه بكل شيء أن يعلم أين تناثرت اجزاءكم المتحلله بعد وفاتكم إذا كانت مثل هذه المعلومات تحفظ عندكم في كتاب يسمى بالكتالوج فإنها محفوظه عندنا في كتاب يسمى بالكتاب الحفيظ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ الأصل الثاني ألا تقرون بقدرتنا العظيمه التي بها خلقنا السماء وبها مددنا الأرض وبها القينا الرواسي وبها أنبتنا النبات والأرض مددناها القينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج الأصل الثالث ألا تقرون بقدرتنا على احداث تعاور الاضداد على الشيء الواحد في أحوال مختلفة الأصل الرابع ألا ترون بام اعينكم قدرتنا على احياء البلدة الميتة بالماء السماوي وتحولها إلى جنات واحيينا به بلدة ميته بهذه الأصول الأربعة تتبين قدرتنا على جمع أجزاء الناس المتناثره المتحلله واعاده تركيبها وإمكانية اخراجهم من قبورهم وإحيائهم وبعثهم كذلك الخروج هذه الادله الشريفه برهان قاطع وحجه دامغة لإثبات إمكانية البحث يستحق من كفر بها أن يتحقق فيه وعيد الله تعالى الذي تحقق في من سبقه من الامم كقوم نوح وأصحاب الرس وثمود وغيرهم كل كذب الرسل فحق وعيد ثم زد عليها الأصل الخامس وهو أن الإبداع الأول على غير مثال سابق أكبر وأشد من إعادة التصوير فإعادة الخلق أهون من الإبداع الأول أفعينا بالخلق الأول المرحلة الثالثة من لم يقنع بالحجج البينه لن ينفع معه إلا الموعظة بالترهيب منها أن يعلم العبد أنه مراقب في كل صغيرة وكبيرة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد ومنها التذكير بالموت وتصوره ومعايشته وجاءت سكرة الموت بالحق ومنها معايشة يوم البعث وتخيله ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ومعايشة الأحداث التي تحدث في ذلك اليوم المرحله الرابعه وهي معرفة الغايه من البعث للتاكيد على أنه لا بد من وقوعه إن الغايه من البعث محاسبه العبد على ما قدمه من خير وشر صغيره وكبيره اذ لم يخلق الله الخلقه عبثا بلا قاض ولا حاكم يظلم بعضهم بعضا ويعتدي فالله تعالى منزه عن هذا بل ياتي العبد يوم القيامه يرافقه قائد له يسوقه وشهيد له أو عليه للمثول للقضاء والمحاكمه وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد فالبعث فيه قصص المظالم لتاخذ كل نفس حقها والا كان تركهم بلا حساب ظلم وما النبي ظالم للعبيد وفي البعث يجاز المكذب والظالم القيا في جهنم كل كفار عنيد من للخير معتد مريب ويثاب المؤمن والمطيع وكل من جاء بقلب منيب المرحلة الخامسة التحذير بإهلاكهم عن بكرة أبيهم في هذه الدنيا ان لم يؤمنوا كما فعلنا بالامم السابقه حتى يعود المكذب إلى رشده وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا المرحلة السادسه يا رسول الله استعن بالله ولا تستعجل لهم واهتدي بهدي الله تعالى الذي تجمل بالتاني حتى في خلق السماوات والأرض فخلقهما في ستة أيام ولم يخلقهما في يوم واحد لا بسبب التعب ولكن ليعلم عباده التأني ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب واستعن بالصبر وبالتواصل مع الله تعالى بالتسبيح بحمده والمواظبه على الأذكار وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب واستعن بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنوافل والتهجد ثم انتظر الأمر السماوي والوعيد الالهي مع الاستمرار بالتذكير وعدم الاكراه وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقران من يخاف وعيد هذا مقصد سوره قاف بيان مجد القرآن وشرفه بلاغة وفصاحه في عرضه للمسائل الكبار سوره الذاريات سوره الذاريات ان الوعيد الاخروي الذي ادخرناه لهم في السماء وتوعدناهم به في القران لا ياتيهم إلا بعد انذار سماوي يسبقه لقد خلقنا الأجرام العلويه والآيات السماوية منذره وجعلناها كذلك مبشرة انها تحمل بشارة لمن أطاع وامنا وانذارا لمن عصى وأعرض فكما فيها الرزق والرحمة فكذا فيها العذاب والنكال فكما أن الرياح والسحب السماويه مثقله بالغيث النافع والذاريات ذرو فالحاملات وقرا ففيها كذلك الصواعق والرعود والبروق والعذاب والزمهرير وكما أن الكواكب الجاريه زينه للسماء فإنها كذلك تتخللوها شهب حارقه فالجاريهات يسرا فالوعد صادق إذا تحققت موجباته والحساب واقع إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع إن الأجرام السماويه العظيمه المنذره والمبشرة بالرغم من كثرتها وتنوعها وتقاطع خط سيرها إلا انها متقنة تمام الاتقان في الصوره الظاهره والباطنه لا تتصادم مع بعضها في حركتها ولا في أداء مهمتها وبالرغم من كونها جمادات الا ان كل جرم منها مهيئ لتحقيق الوعد والوعيد باتقان بما يتوافق مع الأجرام الأخرى وكل منها له مهام يكمل فيها مهام الأجرام الأخرى فهي متوافقه مع بعضها متقنه من جميع الاوجه والسماء ذات الحبك بينما الكفار الذين جعل الله لهم عقولا بالرغم من اتفاقهم على الهدف الإجرامي وتكالبهم على تحقيقه مع استفرغ جهدهم لذلك إلا انهم متضاربون متناقضون متعارضون في مجابهة الحق إنهم على باطل لذا لا يتقنون أقوالهم ولا يحسنون الجواب على الحجج النبوية القاطعة إنكم لفي قول مختلف وهذا أحد الأسباب الموجبة لعقوبتهم ومن الأسباب الموجبة للعقوبات السماوية المنذره بالجزاء الاخروي تمسكهم بالصوارف عن الحق واغالهم فيها والتي تتلخص في إغلاق القلب عن معرفه الحقائق وانتكاسه يؤفك عنهم من افك والاعتماد على الظنون والشكوك والخرص والكذب قتل الخراصون ثم السهو والغفله واستبعاد الحقائق وعدم أخذها بجد والتعامل معها باستهزاء وسخريه ثم الاستعجال هذا الذي كنتم به تستعجلون أما أسباب النجاة والفوز بالرزق السماوي المبشر بالجزاء الاخروي فهي عكس ما سبق ذكره من الصوارف عن الحق وعلى رأس هذه الأسباب التقوى والأخذ بكل ما جاء عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والإحسان والتهجد كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون والإنفاق في سبيل الله تعالى والعقف على ضعفاء الامه والتفكر في آيات الله تعالى الكونية السماوية والأرضية والتفكر في آيات الله تعالى في خلق الإنسان ليغاثوا حينئذ بالرزق السماوي ليكون مبشرا بالوعد الاخروي إن المتقين في جنات وعيون ومن امثلة كون الاجرام العلويه والايات السماويه تحمل بشاره لمن أطاع وانذارا لمن عصى قصة ابراهيم صلى الله عليه وسلم اذ أتته ملائكة السماء بالبشارة بالغلام العليم وبشروه بغلام عليم ومعهم البشارة باهلاك قوم لوط وكذا موسى عليه السلام عندما اتت الرياح السماويه والعواصف التي شقت البحر وجففت ارضه لتنجي موسى عليه السلام وقومه اهلكت معها فرعون وجنوده وريح عاد العقيمة التي لم تحمل لقومه خيرا ما تذر من شيء اتت عليه إلا جعلته كرميم إنما معها إهلاكهم عن بكرة أبيهم إلا هودا عليه السلام ومن آمن معه فكانت بشارة للمؤمنين وعذابا على الكافرين وصائقه ثمود التي احرقتهم فكانت عذابا عليهم كانت رحمة للمؤمنين إذ اراحت المؤمنين منهم وقد اجتمعت تلك الايات السماويه في امه واحدة كما جمعت لقوم نوح عليه السلام فكانت بركة للمؤمنين وعذابا على الكافرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين فاحذروها إن هذه العقوبات السماويه لم تكن صادره عن خلل سماوي فالسماء مبنيه بقوه بل لا تزال تتسع في عظمتها وقوتها واتقانها والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون إنما حدثت تلك الحوادث انذارا وبشاره من أجل أن تفروا إلى الله تعالى وتوحدوه في العبادة فالكون والعباد ما خلقوا إلا لتحقيق عباده الله وحده وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد ان يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوه المتين فليحذر الكفار ما دخرت لهم الأجرام السماوية من نصيبهم من العقوبات فجميع ما سبق من العقوبات للاقوام المكذبه ما هو إلا بمثابه دلو سماوي من العقوبات وصورة مصغره لما سيلحقهم يوم القيامة من العذاب الأكبر ومن الوعيد بسبب ذنوبهم فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم هذا مقصد سوره الذاريات ان الايات السماويه تحمل في طياتها وعدا بالخير ووعيدا بالعقوبات المذكرة بالجزاء الاخروي كما أن هذا الانذار وهذه البشره الدنيويين متحققان للفريقين فكذا الوعد الاخروي لهما متحقق ولا بد لا يدفعه دافع فهو من اثبت الثوابت بعد توحيد الله تعالى لذا أقسم الله عليه باعظم المخلوقات الثوابت فاقسم على وقوعه باثبت ما في الأرض وهي الجبال الراسيه المثبته لها لا سيما اذا تخللها النبات المثبت للتربه والطور وأقسم عليه بالكتاب الذي يثبت فيه العلم لا سيما اللوح المحفوظ وكتاب مسطور وأقسم عليه بالكعبة المعموره التي هي أبرك البيوت الأرضية وأثبتها قواعد وقدسيه وأقدمها بناء ويعادلها في السماء والبيت المعمور واقسم عليه باثبته منها واعظم وهو العرش الذي استوى عليه الرحمن وهو سقف جنه الفردوس والسقف المرفوع واقسم عليه باثب المياه واعظمها وهو البحر الذي عليه العرش وكذا البحر الذي سجر ليؤكد وقوع البعث وهو اليوم الذي يتحقق فيه الوعد الاعظم والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع لو ما له من دافع إن الوعد الاخروي للفريقين واقع بلا ريب متحقق بلا دافع يدفعه ذلك حين تطرب تلك الثوابت الكونية المشاهدة بالعين يوم تمهر السماء مغرى وتسير الجبال سيرا فيدفع الكفار دفعا إلى نار جهنم ليعايشوا عيد الله لهم وليتها هو معهم كل قول كانوا قد تذرعوا به ليدفعوا به صحة وعيد الله تعالى هذه النار التي كنتم بها تكذبون بينما يتحقق وعد الله تعالى للمتقين في اتم النعيم فاكهين بما اتاهم ربهم ويذهو اجتماعهم مع اهلهم وذرياتهم واصحابهم فتقرب به اعينهم ليتجلى لهم وعد الله وبره ورحمته بهم إنه هو البر الرحيم إن مسوغات الكفر بالوعد الاخروي لو صح واحد منها لكان لهم حجه للتكذيب به أو للاضطراب في تصديق وقوعه فالتفكر فيك أنت يا رسول الله وفي سيرتك يابا تكذيب ما جئت به من الوعيد فذكر فما أنت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون وتدبر القرآن والنظر في اعجازه يئب الطعن في وعيده فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين والتفكر في خلقهم وفي خلق السماوات والأرض يئب القول بانهم خلقوا عبثا بلا هدف ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب ام خلقوا من غير شيء والاقرار بأنه سبحانه هو الذي خلق الكون يقتضي الإيمان بكل ما اخبر به ام انهم خلقوا الكون فاصبحوا هم الذين يقضون باستمراره وعدم فنائه ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام جعل الله تعالى لهم التصرف في الرزق والعقوبات فمنعوا اثابه المطيع وعقوبه العاصي يوم القيامة فانكروا حين اذ تحقق الوعد الاخروي ام عندهم خزائن وربك ام هم المسيطرون اَمِسْتَرَقُوا السَّمْعَ مِنَ السَّمَاءِ فَعَلِمُوا مِنْهُ أَنَّهُ لَا بَعْثَ وَأَنَّهُ لَنْ يَتَحَقَّقَ شَيْءٌ مِنَ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ أَم لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ أَم لَدَيْهِم دليل واحد وَاحِدٌ على صحة صِحَّةِ اعْتِقَادِهِمْ لِيَأْمَنُوا الْوَعِيدَ فَلْيَأْتِ بسلطان مبين أم كانت البنات عندكم أفضل من البنين الْبَنِينَ لنفسه البنات الْبَنَاتِ بذلك بِذَلِكَ في الله تعالى في نسبة البنوة إليه إِلَيْهِ الوعيد امله البنات ولكم البنون أم سبب عدم متابعتهم لك وعدم تصديقك في الوعيد أنك اثقلت كاهلهم بطلب الاجور ام تسالوهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام هم الذين يعلمون العلم الازلي والابدي فيكتبون ويقدرون العقوبات والارزاق فلم يكتبوها ولم يقدروها على انفسهم فعلموا حينئذ عدم وقوعها أم عندهم الغيب فهم يكتبون ام خبؤوا كيدا يفاجئون به النبي صلى الله عليه وسلم ليتخلصوا به من الوعيد أم يريدون كيدا أم سالجاون إلى اله محبوب غير الله يمنع تحقيق وعيد الله تعالى فيهم أو يقف ندا لله تعالى فيخلصهم منه إذا وقع ام لهم اله غير الله فذرهم في بلادتهم وغفلتهم عن الوعيد الاخروي حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ولا يحزنك تكذيبهم لك فإنك بااعيننا اصبر حتى ياتي حكم الله ووعيده وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وادبار النجوم هذا مقصد سوره الطور أن يتحقق الوعد والوعيد الاخروي من اثبت الثوابت سورة النجم. سوره النجم سوره النجم اذا كان هذا الوعد الالهي متحققا ولا بد وانه من اثبت الثوابت فالامر جلل لذا على العبد أن يبني قواعده وعقيدته في الله تعالى على العلم اليقيني والقطعيات لا على الظنون والاوهام الكاذبه فكما أن المرا يتخير من النجوم النجم الثابته في السماء ليستدل به ويهتدي لا سيما في الأسفار فكذا على العبد أن يستدل بالثوابت والقطعيات في سيره إلى الله تعالى وفيما يعتقده فيه ليجتنب طريق الضلال والغوايه قبل أن تقوم الساعه فيضطرب الكون وتتغير هذه الثوابت وتتهاوى النجوم وهو قابع في بئر الضلال والغوايه والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى فالامر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مبني على علم يقيني وأدلة قطعية وما ينطق عن هو إلا وحي يوحى ومبني على مشاهدة بالعين صدقها القلب ما كذب الفؤاد ما راى افتما على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى بينما جميع العقائد الأخرى المخالفه له مبنية على أحكام جائرة تلك اذا قسمة ضيزه وعلى تخرصات واوهام وظنون كاذبة واماني وأهواء ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس لا سيما وأن أصل الإنسان الجهل وعدم العلم هكذا ولد الا ما علمه الله تعالى وهو أعلم بكم اذ انشاكم من الأرض واذا انتم اجننه في بطون امهاتكم فإذا بنى قواعده وعقيدته على العلم القطعي الذي جاءه من الله تعالى وعمل به ارتفع قدره وتخلص من الجهل وترقى في المنازل العلا والمقامات الحسنى على قدر ما جمع من العلم الصحيح النافع ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى إن ترقيه الله للعبد إلى المنازل العلا والمقامات الحسنى مبنية على قواعد علمية قطعية عادلة دقيقة شريفه أولها علم الله الدقيق بالشخص وبالطريق الذي اختاره وسار عليه من هداية أو ضلال ومنها الا يجزيه بالسيئة إلا بعد مقارفته لها ليجزى الذين اساءوا بما عملوا ومنها تعامله بفضله في الحسنات فيضاعفها له وتجاوزه عن الصغائر لا إذا اذا اجتنب الكبائر الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وتعامله بفضله مع سيئات المؤمن بالاسباب العشره للمغفره ان ربك واسع المغفرة ومنها عدم الاثابه على الادعاءات حتى يفي بها وتصدقها اعماله ونواياه فكم من مدعي يتولى بعد ادعائه ولا يعمل وكم من مدعي يعمل قليلا ثم ينقطع ومنها أن المداومه على العمل وان قل فدرجته اعلى ممن عمل الكثير وانقطع أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا واكدا ومنها عدم تحميل العبد أو زار غيره مما لم يكن له يد فيها إنما يملك سعيه فقط مع أخذه حقه وافيا كاملا بلا نقص ثم يجزاه الجزاء الأوفى إن المنازل العلى لا ينالها إلا عالي الهمه وعلو الهمه يحتاج إلى مداومه ومثابره وصبر كصبر موسى عليه السلام ووفاء كوفاء إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم وإخلاصه وحلمه فمنزلك على قدر ذلك هذا يقتضي أن يجعل العبد مصدره في اعتقاده في الله تعالى ومعرفة العلم النافع الذي يرقه الى المنازل العليا والدرجات الحسنى هو الله تعالى هو أعلم بكم وذلك عن طريق رسله وما جاءوا به من الكتب والصحف وما علم من سيرتهم ووفائهم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى فإلى الله ينتهي العلم فإليه سبحانه تنتهي الأسباب والنتائج وأن إلى ربك المنتهى وإليه تنتهي أسباب السعادة والشقاء وأنه هو أضحك وأبكى وإليه تنتهي أسباب الوفاة والشفاء وأسباب الحياة وبيده أسباب حياة الأمم وهلاكها وكذا لبنة بنائها وهي الأسرة المكونة من زوجين فبيده استمرار الحياه الزوجيه وانتهاؤها وبيد الله سبحانه لبنه بناء الاسره وهو الفرد اذ بيده نشأة الجنين الناتج عن العلاقات الزوجية وإذا كان بيده سبحانه النشأة الأولى اقتضى أن يكون بيده النشأة الأخرى وهي البعث وان عليه النشاه الأخرى وبيده أسباب الغنى والكفاف التي بها قوام الفرد وبيده نشأة الكون والفلك وتسييره وانه هو رب الشعر فليؤخذ العلم من الله تعالى لا من الشركاء فإذا ترك العبد العلم القطعي اليقيني الذي جاءه من الله تعالى وتعلق بالظنون والاوهام الكاذبه وبنى اعتقاده عليها فليبشر بالعقوبه المهلكه كما حصل لسلفهم عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط والمؤتفكه اهوا فغشاها ما غشا لقد اقترب الهلاك واقتربت العقوبه ولا يرفعها الا الاذعان للقطائيات الالهيه والسجود لله وحده والخضوع له والخضوع لكل ما جاء عن الله تعالى فاسجدوا لله وعبدوا هذا مقصد سوره النجم ان يبني الانسان عقيدته ومنهجه على القطعيات والعلم الصحيح